وَلَيْتَ مَا سَادَ خُلُودٌ فِي دِينِ اللَّهِ نسبح بحمدك يا بسترك بال ان كن سبح بح في ربك واستنفر إنما هو انا سنوافا وان كنتم